زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ شهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه ألا 109. أهدى الزكأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب 110. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون 111. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني تَخْرُجُ بَيْضًا نُّيْرِسُ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا وَجَحَدُوا بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى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 الطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قال النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم, ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس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 119. لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني لسلطان مبين 110. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبعين 17. إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 18. وجدتها وقومها يصدون للشمس من دون الله 119. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا